إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناطر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصجع إنه لقول فصل وما هو بالهذر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا